صلاة القيام يلتابك الله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 في قرية من نبي الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا وقالوا قد مس اباءنا الضراء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 وَلَقد جاءتهم اصولهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من طبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وان وجدنا اكثرهم لفاسقين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 قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيْنَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعْيَ بَنِي إِسْرَائِيلٍ قَالَ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءٌ لِلنَّاظِرِينَ قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمون؟ قالوا أرجح وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم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 إن هذا لمكر مكرت في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا مقلبون وما تنقل منا إلا أن آمنوا بآيات ربنا لما جاءتنا قالوا قالوا إن إلى ربنا مطليون وما توقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبره وتوفنا مسلمين الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويدرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم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 قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات علهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه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 فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مبصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى دع لنا ربك بما عهد عندك لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى بَالِغُوهُ إِلَّا هُمْ, هم يَنكُثُونَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا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 ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعففون على أصنام لهم قالوا يا موسى جعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون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 يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذالك بلاء من ربكم عظيم. الله. سمع الله لمن حميده ربنا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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة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 اتخذوه وكانوا ظالمين، ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ظلوا قالوا ورأوا أنهم قد ظلوا قالوا لئلاَّ يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفون قال بئس ما خلفتموني من بعدي قال بس ما خلفتموني من بعدي أعدنت أمر ربكم وألقل الواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن بنأم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني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 والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وأمنوا ثم تابوا من بعدها وأمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحمي الله الله <تصفيق> سميع اللَّهُمْ لِمَنْ حَمِيدَهُ رَبَّنَا law mm -hmm.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 عليهم وللذين آمين ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة وفي نسختها هدى ورحمه للذين هم لربهم يرهبون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 فسأكتبها للذين يتتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، الذي يجدونه مكتوباً عندهم، الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف. يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائف ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه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 النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته ويتبعه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمته يهدون بالحق وبه يعدلون وقد طعناه اثنتي عشرة أسباط أمما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 وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون الله سمع الله هو أكثر سميع الله من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 غير المغضوب عليهم ولا الظالين وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكنوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا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 قالوا معدرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون لَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ وَإِذَا أَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ قُمَمًا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 ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تاقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وَإِذْ نَقَنَ الجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ عَلَيْهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وأشهدهم على أنفسهم ألاست بربكم قالوا شهدنا وأشهدهم على أنفسهم ألاست بربكم قالوا بلا شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين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 سميع الله من حميدا ربنا واهب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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أقلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص قصص لعلهم يتفكرون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 وَذَرُّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمِنْ مَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِيَادُون وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأَمْلِى لَهُم إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا ما بصاحبهم من جن إن هو إلا نذير مبين أو لم يوضروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وما خلق الله من شيء وأن عسائي يكون قد قتر بأجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون؟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 Sami Allahu ni man hamidah. Good um. morning.